وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى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 ومن أظلم ممن منع مسائد الله أن يذكر فيها سوه وتعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خاطر لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ, ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم إن الله واسع عليم وقالوا تَخَذَ اللَّهُ وَلَدًا وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَل لَّهُ قُلِ ٱللَّهُ قَانِتُونَ قُلِ ٱللَّهُ قَانِتُونَ بَدِيعُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ بَدِيعُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يقول لَهُ سَيَقُولُ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُمْ كُفُوًا سَيَقُولُ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ وقال الذين لا يعلمون لولا يكرمون الله أو تأثينا آية فذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم فذلك قال الذين من قبلهم قولهم تشابهت قلوبهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوكنون قد بينا الآيات لقوم يوكنون إن ثَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ